واتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدينا على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون ان من ما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى اولائك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم في قاعه الحا في المسجد الحرام من امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يفتون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين